يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فراه في سواء الرحيم قالت الله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 اذالكَ خَيْرُ الْمَثَلٰى اَم شَجَرَةُ الذَّقُومِ اِنَّا جَعَلْنٰهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِيْنَ اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي اَصْلِ الْجَحِيْمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِيْنِ فَاِنَّ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 سُرعًا وَلَقَد ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذِرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنَعْمَلَنَّ الْمُجِيبُونَ وان جائناه واهله من الكرد العظيم